الخوف، وقلنا أن المصنف رحمه الله بدأ يحدث عن العبادات القلبية بعد أن تحدث عن عبادات الجوارح ووجوب إفراد الله عز وجل بها وصرفها لله سبحانه وتعالى من النذر والحلف. والدعاء والاستعانة والاستغاثة بدأ يحدث عن إخلاص العبادات القلبية لله عز وجل فحدث عن باب الخوف وقبله عن باب المحبة واليوم يحدث المصنف رحمه الله عن باب التوكل على الله عز وجل باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل علاقته بالتوحيد واضحة وذلك أولا لأن التوكل يمثل الممارسة العملية للتوحيد وبالتالي من ثمرات التوحيد ومن خلاصاته التوكل على الله عز وجل ثانيا لأن الله عز وجل كما في هذه الآية ربط التوكل بالإيمان وموضوع الكتاب هو شنو مادة الكتاب التوحيد الذي من معانيه ومن أجل معانيه الإيمان بالله عز وجل وفي وفي الآية قدم المعمول المعمول هو الجار وشنو؟ والمجرر في الآية وعلى الله قدمه على الفعل الفعل شنو؟ فتوكلوا وذلك لإفادة الحصري وكأنه يقول أن المؤمنون يتوكلون على الله عز وجل وحده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإن كنتم مؤمنين شرط صح؟ يعني إذا أنتم على شرط الإيمان فتوكلوا على الله طيب الجواب سيقوله شنو؟ جواب الشرط سيقوله شنو؟ الشرط إن كنتم مؤمنين جوابه شنو؟ ها؟ جوابه محذوف وتقديره فأفرد الله بالتوكل ولماذا قلنا فأفرد؟ لأنه قدم الجار والمجرور على الفعل وتقديم الجار والمجرور على الفعل إنما لإفادة حصر يعني وعلى الله فتوكلوا وعلى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فافرذوا الله باسمه بالتوكل وبالتالي هذه مساله مهمه طبعا علاقه التوكل بالتوحيد واضحه حيث انه يرتبط بقضيه الربوبيه ارتباطا مباشرا ولذلك يقول اهل العلم من أراد التوكل فليحسن توحيد الربوبية بأن يفرد الله بالملك والتدبير والتصريف والاماته والإحياء والرزق والعطاء والمنع والقدرة والغنى التام من تأمل في ربوبية الله, الله وأفرض الله في الربوبية استطاع أن يوجد في نفسه التوكل وبالتالي إن قال قائل كيف نوجد التوكل في أنفسنا يقال بالتأمل في ربوبية الله سبحانه فإن رضيت به ربا يعني أنك وحدته في مقام التوكل أقسام الناس كما قال الشيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى في التحفة العراقية قال وأقسام الناس في التوكل أربعة من الناس من ينظر إلى الألوهية فيوحد الله في العبادة ولكنه قليل الاستعانة والتوكل على ربه وهذا حال كثير من المتفقهة الذين حظهم من العبادة الاكثار من الطاعات بالجوارح والعبادات والنوافل ولكن في قلبه ضعف في مقام التوكل على الله ومنهم الناظر إلى مقام الربوبية الذي قليل العبادة لكنه معظم لله ويعتمد بقلبه على الله وهذا مقام الجهلة من المتعبده والمقام الثالث من لا ينظر لا إلى ربوبية ولا إلى ألوهية لا يتوكل ولا يعبد لأننا يا التوكل شطر العبادة الدين بالصاني عبادة والتوكل شكرا ربنا قال وعلى الله لا واعبد الله والتوكل عليه تعبدوا ويتوكل كأن العبادات عبادات الجوارح شيء والتوكل شيء آخر إياك نعبد وإياك شنو الاستعانة هي التوكل بالمناسبة والمقام الرابع مقام الكمل من الخلق وهم الذين يتوكلون على الله بقلوبهم ناظرين إلى مقام الربوبيه ويعبدون الله بجوارحهم فيكثرون من النوافل والعبادات ناظرين إلى مقام الألوهية فجمعوا بين اياك نعبد وبين اياك نستعين وبالتالي هذا بالنسبه لي وعلى الله فتوكلوا أي اعتمد والتوكل تعريفه أنه مركب من الاعتماد على الله والثقة في الله عز وجل واليقين والأخذ بالأسباب ونسبة الأمور وإرجاعها إلى الله كل هذا يعتبر ويسمى شنو يسمى توكلا طيب ترك الأسباب لا يعتبر التبكر ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من ترك الأسباب تجده يتعلق بأسباب خفية لا يعلمها أكثر من تعلقه بالأسباب الظاهرة من ترك الأسباب الظاهرة تجده يتعلق بأسباب خفية وباطنة إلى درجة الشرك أكثر من تعلقه بالأسباب الظاهرة وبالتالي أي شخص يقول لك أنا ما داير الأسباب هذا تجده سوف يتعلق باسباب هو لا يدري وحكى ابن القيم في ذلك آه قصة آه الرجل الذي قال لإمام أحمد أنا أحج ولا أحمل زادا لاني أتوكل على الله عز وجل فقال له الإمام أحمد ومن أين تأكل؟ قال صحبتي في الطريق يحملون معهم الزاد فإذا وضعوا الزاد اكلت معه قال له الإمام أحمد قل على جراب القوم توكلت أنت متوكل على جراب القوم هو ترك الأسباب الظاهرة من أخذ الزاد وتوكل على أسباب خفية وهي زاد من؟ زاد غير أيوة توكل على زاد غيره وكذلك حكى قصه ابي سليمان الداراني رحمه الله الذي كان جالسا فاشير اليه في الحرم في مكه برجل لا يخرج من من الحرم ابدا فقال له وكيف تعيش قال على زمزم قال له ابو سليمان كيف لو ان زمزم غارت ربنا كان غتسى وبقت ما في زمزم حتى اعمل شنو فقام الرجل إلى أبي سليمان وقبله في رأسه قال لقد كنت أعبد زمزما وأنا لا أشعر إن صار فقلبه كله إلى شنو؟ إلى زمزم وصار همه من الدنيا زمزم ولذلك يعرف ابن القيم رحمه الله التوكل على الله بأن يعتمد القلب على الله اعتماد الرضيع على ثدي أمه الشافع ده غير سليم ولا يعرف حاجة بس بيمسك يوكين بيمكنكش ما بيعرف أي حاجة كان جابوا له أي حاجة ذاته تاني يقول لك لماذا ما لأنه لا يعرف إلا ثدي أمه والمؤمن لا يعرف إلا من آ إلا ربه هو مولاه سبحانه وتعالى وبالتالي التوكل مهم يكون التوكل على غير الله أحيانا من الشرك الأكبر وهذا سبب إراد المصنف له في ثنايا كتاب التوحيد وكيف يكون شركا أكبر أن يتوكل على الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق كمن توكل على البشر في خيري الدنيا والآخرة هذا شرك أكبر او من توكل على البشر في الذريه وهذا لا يقدر عليه شنو عظيم انك لا تجد من يتعلق بالقبور يصل الى درجه الارتباط الوجداني والتعلق القلبي الشديد والتوكل الشديد على القبور مما يجعل هذا من الشرك الاكبر المخرج عن مله الاسلام وبالتالي يكون التوكل احيانا شرقا اكبر اما اذا توكلت على البشر فيما اقدرهم الله عليه كالمعايش والارزاق والاسباب واحد صاحب عمل متى اشتغلت معه او التعلق بالمرتب اذا كان تعلقا شديدا يمكن ان يكون شركا اصغر إذن اما ان تتعلق وترتبط بالاسباب وتتوكل عليها فيما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك أكبر وإما أن تتعلق وترتبط وتعتمد وتتوكل على الأسباب فيما أقدر الله عليه البشر الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه دون أن تعتبره سبب فتعلقت به تعلقا زائدا يمكن أن يكون هذا من الشرك الأصغر طيب آه. Nigdy nie uczyniliśmy tego, co mówię في شرك ما في شكاية صحيح ما في شرك هو شرك لكن هل هو شرك أكبر أم هو شرك أصغر؟ لأن الشارع أمرنا أن نأخذ بالأسباب. والناس في الأسباب اقسام منهم من يعطل الأسباب وتعطيد الأسباب قدح في الشرع لأن الشرع نصب شنو نصب الأسباب التوكل نفسه سبب من الأسباب التوكل سبب للإيمان والسبب لدخول الجنة الإيمان نفسه سبب سبب لدخول الجنة وبالتالي تعطيل الاسباب قد في, الع... في شنو؟ في الشرع والاعتماد على الأسباب قد في التوحيد والإيمان وبالتالي أنت عليك أن تتعاطى الأسباب وأن تأخذ بها مع إقرارك بأنها أسباب والحد الفاصل في أنك تعلقت بالأسباب أو لم تتعلق أن تجعل الأسباب امرا عاديا من باب تعاطيها بالجوارح وعدم ادخال الأسباب في القلب يعني لذلك جاء في تعريف التوكل أنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب اضطراب بلا سكون من التوكل أن تضطرب الجوارح فلا تسكن وسكون بلا اضطراب أن يسكن القلب إلى الله وإلى أقداره فلا يضطرب القلب يعني أن تكون الأسباب في يدك ولا تكون في قلبك والفاصل في ذلك أن الأسباب لا تعني لديك شيء يعني مثلا المرتب المرتب سبب من الأسباب المتجر الدكان سبب من الأسباب أنت في سبيل تحصيل المرتب وباعتبار سبب للرزق تعمل وتجتهد وكذا ولكن لا تتملق صاحب العمل ولا تهدر كرامتك والا وصلت الى حد انك تجعل من الاسباب اربابا يعني تتخذ السبب ربا كان السبب هو شنو هو الفاعل وبالتالي التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب يعقلها وشنو وتوكل ااا إذا تعلق الإنسان بها يصير هذا من الشرك لكننا قلنا أنه شرك شنو أصغر وإذا جعل السبب مسببة ونسب الأمر إليه وظن أنه بغير هذا السبب لا يعيش ويس هذا صار يمكن أن يصير شرك شنو حتى يمكن أن يكون شركا أكبر إذا جعل السبب مسببا عرفتم طيب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وليس في الآية توكل صح ليس في هذه الآية توكل ولكن التوكل في آخر الآية يعني كأن المصنف ذكر أول الآية ليأتي من يشرح فيشرح الآيات كلها من سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا هو الشاهد في مقام التوكل وقوله إنما المؤمنون حصر أيضا إنما المؤمنون حصر وكأنه سبحانه وتعالى يود إثبات الحكم في المذكور يعني الصفات الموجودة هي صفات من؟ صفات المؤمنين وجعل التوكل من خالص الصفات المؤمنين ومن أخصها وقالوا على ربهم وعلى ربهم يتوكلون ثم مم. نعم طيب صحيح سيدي ده ما فوق سيدي نعم صحيح صحيح صحيح صحيح نعم يعني سيدي لا ينافي ان يستعين الانسان والتوكل لا ينافي ان يستعين الانسان باخيه الانسان فيما يقدر عليه كويس ومن كمال التوكل الاستغناء عن الخلق بقدر المستطاع يعني في شيء توكل تعمل بركه أعمله ما كتبت العلوم حتى فيما هو اجنون ايوه اما اذا لا يمكن إلا أن تفعله بإخوانك فاستعن بهم في هذا ولا حرك في هذه المسألة لأنه مما جاز التعاون فيه بين الخلق أيها طيب الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين طيب يا أيها النبي في الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة والرسالة وفي هذا تشريف ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ناداه بمقام النبوة وبوصف الرسالة وقد نادى الله عز وجل الانبياء في القران لكن ناداهم بالاسميه والعلميه يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا نوح اهبط ببركات وسلام يا موسى اقبل ولا تخاف يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلييا يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا داود اننا جعلناك خليفه في الارض يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا لكن ليس في القران يا محمد يا ايها الرسول بلغ ما انزلك من ربك يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنب عليهم وهكذا هذا من باب التشريف النبي وما هو الفرق بين النبي وبين الرسول ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول نعم أيوة نبي يبلغ عن ربه والرسول يبلغ عن ربه لكن النبي قد لا ياتي بشريعه جديده يبلغ امتدادا لشريعه الذي الذي قبله وبالتالي انبياء بني اسرائيل كل نبي ياتي مواصلا لما كان عليه شنو النبي الذي قبله اما الرسول فانه يأتي ناسخا وبرساله تختلف عن رساله من؟, من قبله وقد جمع رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام بين النبوه في انه جاء مقرا لشرائع الانبياء من قبله في التوحيد والاعتقاد وجاء في تفاصيل التشريع برساله تختلف عن رسالات غيره من شنو من الانبياء اي السابقه وبالتالي في تفاصيل الشريعة نسخ لكثير مما كان في شرائع الانبياء عرفت وفيها ايضا اقرار لما كان عليه شنو لما كان عليه الانبياء في قضايا التوحيد و الاعتقاد طيب الشاهد في التوكل حسبك الله والحسب أي الكافي يقال أعطاني عشرة دراهم حسب أو فحسب يعني شنو لم شنو لم يزيد عليها كويس والشيء المعدود يسمى حساب وطلب الاجر من الله فقط يسمى احتساب من صام رمضان ايمانا وشنو واحتسابا كويس وعشيره الرجل حسبه نقول لك حسب وشنو ونسب معناها عشيرته هم الذين يكفونه ويدافعون عنه ليس مو شنو حسب صح ولا ما صح ا ولما في حسب ا يقول لك حسبوا وشنو ونسبوا فحسبك اي كافيك الله عز وجل وبالتالي من كان الله كافي لا يعتمد ولا يلتفت بقلبه الى غير الله سبحانه ولكن في الايه بعض الاختلاف بين المفسرين يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين ايضا شنو هم شنو هم حسبك ولكن النبي عليه الصلاه والسلام لا حسب له الا من ان الله سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبده فالايه الله حسبك وكذلك هو حسب المؤمنين يا ايها النبي حسبك الله وكما ان الله حسبك وكافيك ايضا هو شنو حسب المؤمنين و وكافيهم ومن هنا يتضح قول قول الناس في الذكر حسب الله ونعم الوكيل الحسب يرتبط بال بالتوكل حسبنا الله ونعمة شنو ونعمة الوكيل لأنه يكفيني ويحميني أنا لا أبغي غيره وأتوكل وأتوكل شنو عليه طيب الآية الرابعة نعم شنو عند وجه لكن في اشكال الاشكال مثلا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين يعني نصرك المولى عز وجل ونصرك من المؤمنون ونصر المؤمنين لك من نصر الله لكن الحسب لا يمكن ان يكون من المؤمنين لانه في مقام التعبد وبالتالي لابد من إفراد العبادة هي وجهة بعيد وإن كان عندها وجه من حيث اللغة لكن وجهة شنو بعيد وجهة من حيث اللغة أن المعطوف يكون على أقرب مذكور وأقرب مذكور هو شنو وهو الذي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك شنو من المؤمنين كويس لكن يمكن أن نقول أن, المذكور أن اللغويين والنحويين يذكرون أن العطف يمكن أن يكون على أول شنو؟ على أول مذكور هو من حسبك الله عرفت طيب. الآية تقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه آية الطلاق فهو حسبه أي كافيه للسلف مقولة عجيبة يذكرها شيخ لسام تيمية في مقام التعبد القلب عن جميع السلف أنهم قالوا من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله من سره أن يكون شنو أقوى الناس فليتوكل شنو فليتوكل على الله اللي بتوكل على الله ده بيكون قوي قوه لا يستطيع احد ان يقف امامه هو لا يبالي والذين يخشاهم بقيه الناس كما سوف تاتي الايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يخوفهم رب العباد منك لو أنك توكلت على الله يخوف الله لك العباد ويقهر لك الطغاة ويذل لك الجبابرة والسلاطين بس أنت كيف تتوكل على الله تصدق الله عز وجل في في توكلك عليه سبحانه وتعالى و من سره أن يكون أقوى الناس اورد ابن تيميه فيها اثرا عجيبا هي أن حمله العرش ما أطاقوا أن يحملوا العرش فقال الله عز وجل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا التوكل بالنسبة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها التوكل فقالوها فأطاقوا حمد العرش بعون الله لهم على حمل العرش والعرش عنده حمل بالنسبه كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن ومن حوله ايوه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم في حمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فبالتالي لكن الحمل لا يطيقون حمل العرش إلا بعد أن استعانوا بالله فعطاهم الله قوة يستعينون بها على حمل العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على ما نحن فيه من أمر إلا بالله عز وجل استعانه واعتمادا وتوكلا عليه سبحانه وتعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم وإبراهيم عليه السلام كان وحيدا في بلد كله كفار ولم يكن معه ناصر ولا معين من الخلق فالقي في النار تخيل آلاف الجموع من الخلق حتى قيل أن المرأة كانت تقول تنذر لآلهتها إن شفي طفلها لتقدمن في إحراق إبراهيم حطما وجمع الناس الحطب شهرا كاملا شهر كامل بجمع في الحطب القى ابراهيم في النار الذي انجاه وقواه واعانه هو توكله على الله عز وجل قال ابراهيم عليه السلام شنو حسبي الله وشنو ونعم الوكيل كما في هذا الاثر والحديث في البخاري وكذلك رواه النسائي أن إبراهيم عليه السلام ما ألقي في النار قال حسبنا الله حسبي الله أي كافيني لكن قال متأكد جبن ما ملاوز لذلك جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام اعترض عليه وقال له ألك حاج وإبراهيم معلق بين الهواء وهو في طريقه إلى النار في اللحظة دي عرض له جبريل وقالت الملائكة لله عبدك ابراهيم فقال إن استغاث باحد منكم فأغيوه ولو استغاث لجاز لأن الله أجن لهم قال إبراهيم أما إليك فلا لجبريل ولست ماشي بعدك واجع الفناء يخذ ثبات ويقين وقم أنينا وقد ألقوه وخذفوه بالمنجنيق قال لجبريل أما إليك فلا أما إذا الله فنعم وكان كلام الله الى النار اسرع من جبريل لا طف النار لا جاء جات مطر كويس اراد ملك السحاب ان يسوق السحاب الى تلك النار فيطفئها لا سحاب ولا مويه ولا حجر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولو لم يقل ربنا للنار سلاما لمات ابراهيم في النار بردا قلنا يا نار كوني بردا لو قال كوني بردا النار كان بيغش كان بيغت برد وكان مات ابراهيم عليه السلام من البرد ولكن قال سلاما ولو لم يقل على ابراهيم لكانت كل نار في الدنيا بعد ذلك بارده وسلاما ولم استفاد الناس منها شيء لأن أي نار تستمع إلى كلام الله وتأتمر بأمره وإنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون وكان إبراهيم يقول والله ما من أيام كنت أسعد فيها وأفرغ قلبا وسكينة وطمأنينة من الأيام التي قمتها في النار قال كم مقبئين طمئنان أي وقعت في أيام قال لك بالتفاصيل حتى قال لك النار دي لحد ما تتكشف ما حلت النار الا وثاقه لانه كمربط ما حلت النار الا شنو الا وثاقه قلت قاعد سالم ومبسوط مبسوط كما مطمئن شئ مرتاح اي بردا وسلاما على ابراهيم طيب اقرا يا شيخ النذير المسائل الكتاب وقع منك وقع منك وين وقع منك وانا هذه مشكلة كبيرة خلاص في ذو عندك كتاب في شنو في الرقية صحيح اي لكن الرقية طلبها ينافي كمال التوكل لأن في القلب شعبة من الشعب تعلقت والتفتت إلى غير الله فيما هو جائز. أيوة صحيح ما في شكاي ما في شك نعم التوكل من الفرائض هذا صحيح. و على ان التوكل من الفرائض قولوا و الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين طيب هو شرط وقلنا جواب الشرط ان كنتم مؤمنين فافردوا الله بشنو بالتوكل نعم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلوا القلب اضطرابه وخوفه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وفي هذا فائده أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر من قراءة نفسه وهذا, هو الذي وهذا السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب القراءة من مسعود فيقول إني أحب أن أسمعه من غير نعم في الآية في آخر في أول الانفال إنما المؤمنون تقريبا الآية الثالثة صح وفي آخر الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم وهي حسبنا الله ونعم الوكيل طيب بسرعة نتحدث عن الباب الذي بعده لأن الأبواب كأنها صارت تكرر فنقوم نسرع حتى ننتهي ونفرغ من كتاب التوحيد لندخل في كتاب آخر من كتب الاعتقاد طيب باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون طيب اللّ... الآية ما علاقه الباب وما علاقة الآية بالتوحيد علاقة الآية بالتوحيد شروع. طيب كنا قد تحدثنا عن باب الخوف وأنه يرتبط بشنو؟ بشنو؟ أه؟ بالتوحيد صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب ومن الخوف الخوف من الله عز وجل والخوف من الاستدراج أفأمنوا؟ مكرماً أه؟ مكر الله الأمن من مكر الله نتيجة عدم الخوف من من الله وعدم الخوف من الله سببه عدم معرفة الله بأسماء قوته وجبروته كالجبار والقهار والمنتقم وذو القوة الشديد إن بطس ربك لا فعدم معرفة الله وبالتالي أمن مكر الله سببه أه عدم الخوف من شنو من الله والخوف من الله قلنا من أجل شنو من أجل شنو العبادات لكن المصنف بالناسبة هذا الرجل العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل عالم في هذا الباب تحدث عن جماع أعمال القلوب. جماع شنو؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب المحبة والخوف والرجاء. في الباب الأبواب السابقه تحدث عن المحبة، وفي هذا الباب جمع بين الخوف والرجاء. جمع بين شنو؟ الخوف والرجاء. الخوف قوله؟ فأمنوا شنو؟ أفأمن مكر الله طيب ما معنى أمن مكر الله أمن مكر الله يعني استمراء المعاصي وعدم الخوف من الله أن يأخذك بغته والإطمئنان إلى الفعل إلى فعل العبد هذا هو شنو املجئ مكر الله ولله مكر ولله شنو مكر لكن سائلا قد يسأل يقول اوليس المكر صفه مذمومه فكيف يصف الله عز وجل نفسه بالمكر صح ولا ما صحيح ها صحر صح المصح يقول كيف الله يكون كيف الله يمكر نقول المكر مذموم ولكنه في المحال في المحل الذي ذكره الله محمود لأنه يدل على قوته ثانيا مكر الله يدل على رحمته فهو يمكر بالماكر لأجل أن ينتبه الماكر فيعلم أنه نالك قوة أكبر منه فيرجع إلى الله عز وجل ولولا أن الله مكر به لتمادى وبالتالي مكره في المقابلة وبالتالي هو مكر كمال لأنه قال ويمكرون و ويمكر الله والله خير الماكرين لأن المكر هو أخذ الخصم من حيث لا يشعر ذا المكر اخذ شنوه الخصم من حيث شنوه من حيث لا يشعر لو لم يفعل ذلك ربك بالماكرين لكان هذا ضعفا وعجزا والله منزه عن الضعف وعن العجز فمكره محمود لأنه مكر قوة ومكر رحمة والله خير شنو؟ وكذلك الخداع يخادعون الله وهو خادعه وكذلك الكيد يكيدون كيدا وشنو وأكيد كيدا وهذا يسمى من صفات الأفعال والمشيئة متى شاء حتى لا تظنن ان الله عاجز متى شاء يمكر ولكن يمكر بالماكرين لقوته سبحانه والذي يفعل المعاصي ولا تصيبه المصائب يظن ان هذا من باب قوته هو فاذا بالله يمكر به ويستدرجه مثل كده قال افامنوا مكر الله أفعل من أجنو؟ ماكر الله حتى صفّة المقابلة يا إخوانا ما أي حاجة بيعملوها الكفار ربنا بقابلهم بمثلها مثلا يخادعون الله وهو خادع ويمكرون ويمكر الله يكيدون أجنو ويكيد الله ويكيد الله أما في الخيانة فلم تأتي المقابلة يريد خيانتك فقد خانوا الله بالرغم من أنهم خانوا الله ما خانهم ماذا فعل فأمكن منه يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فما قال فخانهم قال شنو؟ فأمكن منه لأن الله لا ينسب إلى الخيانة لأن الخيانة مذمومة على كل وجه وعلى كل حال ليست كالمكر ولا كالخدعة لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان والله لا يتصف بهذا وإن كان الناس في بيعهم وفي شرائهم بطل ما يقولون الخائن الله شنو الله يخونه هذا باطل ممكن يقول أصلا هذا من سوء الأدب مع الله الله لا يخون لكن لو قالوا الخادع الله يخدع به الماكل الله شنو يمكر به الكائد الله يكذب به ده مقبول لكن يقولوا الخاين ها الله يخونه هذا لا يكون لان الله عز وجل لا يخون ابدا نعم وبالتالي مكر الله فيه قوه وفيه رحمه بالممكور به فاذا مكر الله به تنبه ورجع وعلم أنه نالك قوة فوق قوته وأنه, وأنه نالك ربا قاهرا في ربوبيته سبحانه واضح ألا ما واضح, واضح أخواننا طيب أفأمنوا مكر الله يخواننا المكر قلنا التوصل إذا الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا المكر وربك يفعل هذا بي بأعدائه قوة وانتقاما طيب أفأمنوا مكر الله قال فلا يأمنوا مكر الله طبعا إخواننا الصفات التي يريدها الله مقيدة لنفسه مقابلة لا تشتق منها أسماء لا تشتق منها لله شنو اسمع فلا يجوز أن نسمي الله شنو؟ الماكر والكائد وكذا هذا لا يجوز لأنه مكر مقابلة يعني قابل الماكرين بشنو؟ بالمكر وهذا من الكمال وليس من العجز سبحانه وتعالى واضح أو ما واضح؟ طيب فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهذا من الخسران لأنه في معاصي والله لم ينتقم منه فظن أنه رابح ولكنه في الحقيقة شنو خاسر الآية التي بعدها سبحان الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الآية الأولى تتحدث عن مقام شنو الخوف والاديب الثاني يتحدث عن مقام شنو الرجاء الذي يقنط من رحمه الله يقنط معناها يقطع الامل ويياس من رحمه الله هذا من الضالين ضال اذن تبين لنا لماذا اورد المصنف هذا الباب اورده ليقول ان اجل العبوديات ان تجمع في قلبك بين عدم المكر من امن أم من امن عدم عدم امن مكر الله وبين وبين الامل في سنو في رحمه الله بعدم الياس من رحمته فمن ايس من الرحمه وغلب الخوف فقد الرجاء وبالتالي نقصت عبوديته ومن غلب الرجاء ونسي الخوف امينا امين مكر الله ولكن العلماء يقولون ايهما يقدم الخوف ام الرجاء او ايهما يغلب الخوف ام الرجاء اي ولكن انت كان خفت شديد صحيح هو القول بأن الزهري غلب الخوف حتغلب الخوف ما حتأمن الله لكن حتقنط من رحمة الله ما شوف ما هو دائما دائما يعني يعني يرد كلاهما يرد مع بعضهما يرجون رحمته ويخافون شنو؟ عذابه تتجافى جنوبهم عن المباجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لا بد من الجمع بينهما في القلب لكن على حسب الاحوال فمثلا الشباب اذا استدت شهواته عليه ان يغلب الخوف ليحرق الشهوات المريض يغلب الرجاء لأنه قد يكون مقبل على من؟ على الله عز وجل العاصي إذا أراد أن يتوب يغلب الرجاء ليستطيع أن يتوب وحال المعصي يغلب شنو؟ يغلب الخوف على حسب الأحوال والحد النافع فيك إليهما ما قادك إلى طاعة الله الرجاء إذا كان يدفعك إلى الطاعة تغلبه اقبالا على الله والخوف إذا كان يقودك إلى الطاعة أيضا شنو أيضا تغلبه لكن لا بد أن يكون في القلب معا أن تجمعهما تجمع في شنو في قلبك وهذا يدل على أن المصنف على درجة وفقه عال في التوحيد بالنسبة لأنه أورد في باب الأمن من الله عدم اليأس من شنو من رحمة الله وبالتالي كأنه يقول تاج التوحيد وعلى مقامات العبودية أن تجمع بين الخوف وبين الرجاء نعم طيب بعد هاتين الآيتين أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائل والكبائل هي عظائم الذنوب وهي متفاوتة وكثيرة هي متفاوتة وشنو؟ وكثيرة وظاهر القرآن يفيد أن هناك كبائر وأن هناك صغائر الذين اجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم آه واللمم تفسيره إما صغائر الذنوب وإما ما يفعله الإنسان من غير قصد ما ألم بالإنسان من غير قصد له وتعمل هذا يسمى شنو؟ لمم فقال الشرك بالله وهذا معروف ان اكبر الكبائر شنو؟ الشرك بالله عز وجل واليأس من ربح الله والأمر من مخل الله وبالتالي جمع الحديث بين كبيرتين كبيرة تفويت الخوف وكيف يكون ترك الخوف بالأمن بأمن ماكر لله وبتضيع الرجاء وكيف يضيع الرجاء أه لأنه يأس من رحمة الياس من روح الله وكلاهما من الكبائث كيف إخوانا اولا الأمن من مكر الله هو من الكبائل لأنه فيه جرأة على الله واليأس من رحمة الله فيه سوء ظل بالله عز وجل واضح ألا ما واضح ها؟ طيب آه الحديث الأخير في الباب وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر اخواننا طبعا قولي السلام عن الكبائر قال الشرك واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله لا يدل على أن الكبائر كم ثلاثة إنما ذكرت كبائر كثيرة جدا في مواطن كثيرة اجتنبوا السبع المبقات فذكر الشرك والسحر وقتل, وقتل النفس وعقوق الوالدين واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وهكذا عرفت وبالتالي ابن مسعود يقول اكبر الكبائر الاشراك بالله وهذا صحيح والامن من مكر الله وهذا ايضا شنو؟ صحيح شرحناه قال والقنوط من رحمة الله واليأس من ربح الله هذه مشكلة القنوط من شنو؟ من رحمة الله واليأس من شنو؟ من ربح الله أليست هذه بمعنى واحد؟ ولا دي براه ودي ودبلها ها ما في الايه بتاعه الحجر قال ومن يقنط من رحمه ربه و في حديث ابن عباس قال واليأس من ربح الله نحن فسرنا الياس من ربح الله بانه قنوط شنو من رحمه الله لكن ابن مسعود اورد الياس من ربح الله شيء والقنوط من رحمه الله شيء اخر ما الفرق بينهما؟ ها؟ الفرق شنو يا اخوانا؟ طيب لحق قنا نتكلم عن شنو؟ قنا نتكلم عن شنو قال؟ لأن نفرق بين شنو أه؟ شنو؟ ها؟ شنو؟ ها؟ الياس من روح الله والقنوط مش امن مكر الله ده ما خلاص ده لكن ده معناه زول ما عنده خوف من ربنا مستهتر ده آمن آم مكر الله ده لكن في زول ما آمن مكر الله خايف من مكر الله ولكن عنده قنوط من رحمه الله او عنده ياس من روح الله وكلاهما برد ايه الحجري ومن يقنط من رحمة ربه إلا إلا ظالم وفي حديث ابن عباس أيضا في, في في يوسف ولا تياسوا من روح الله وفي حديث ابن عباس أمنك لله من الكبائر واليأس من روح الله من الكبائر جمّن مسعود قال الإشراق بالله وأمنك لله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله القنوط واليأس معنى شنو بمعنى واحد لكن طالما ان ابن مسعود ذكر كلا على حدة دل أن على ان على هنالك معاني متغايره يعني كل معناه يختلف عن شنو عن الاخر طيب الفرق شنو ايوه القنوه من الرحمه يكون في الذنوب أه. وليأس بكون في شنو في شنو في أمور الدنيا طيب طيب اسمعوا هذا الكلام القنوط من الرحمة دائما الرحمة واسعة الرحمة ما له واسعة ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة واسعة فالقنوط من رحمة الله يكون في جلب النعم وفي دفع النقم القانط من رحمة ربنا معناها قنعان إن ربنا جمله خير قطع العشم من ربنا جمله خير أو بيكون برضو قطع العشم ويئس من أن يدفع الله عنه شنو الشرء ما في ذلك النار أما الروح الروح جزء من الرحمة الروح جزء من شنو؟ من الرحمة الروح لا يكون إلا عند المصائب فقط فالذي يئس من روح الله معناها ابى أن يرفع أمره إلى الله ليرفع عنه المصائب لأنه يظن أن الله لا يفعل له ذلك ده اسم جنو عشان كده شوف السياغة الوردت فيه قال يعقوب لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله في دفع شنو في دفع المصائب لا تياسوا من روح الله أما القنوط من رحمة الله أن تقنط وأن تياس من الله في أن يجلب إليك نعمة أو أن يدفع أو يرفع عنك شنو نقما فالرحمة واسعة وبالتالي قوله القنوت من رحمة الله دعام وليأس من رحمة روح الله من باب إضافة الخاص إلى شنو إلى العام أضفت الخاص اللي هو روح الله إلى العام الذي هو شنو رحمة الله يا واضح لما واضح واضح طيب اقرأ علينا مسائل الباب باب صغير شديد عشان كده نقول قلت مع شنو مع الباب الذي سبق نعم تفسير آية الأعراف أفأمنوا مكر الله نعم الحجر ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضالون نعم صحيح انه من الكبائر في القنوط من الله ايضا لانه فيه سوء ظن بمن بالله عز وجل ايوه خلاص بذلك انتهينا من من بابين الحمد لله رب العالمين باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وباب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فإنه لا يامن مكر الله إذا القوم الخاسرون طيب سائل يقول كم أصلا يا إدريس يا إدريس صلاكم؟ كم أيها أنت نايم ولا شو كم مصيبة قد أصبتم بالثيها قلتم أن هذا كل ومن عندي أنفسكم ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير باب أفأمنوا مكر الله ما معنى أحسب الذين يمكرون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون صحيح الذين يفعلون السيئات ويفعلونها يظنون أن الله لن يقدر عليه ايسبقون يعني ان لن نقدر عليهم او ان يفلتوا منا انهم سوف شنو سوف يفلتون من الله عز وجل والله عز وجل سوف يمكر بهم و سبحانه وتعالى سوف يقدر عليهم ايسبقون ايسبقون معنى ان يسبقونا يسبقونا